أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم وَنُدْرِجُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ أَجْرًا عَظِيمًا يَا لَيْتَ آنَ نَبِيٌّ مَّن يَأْتِ مِنكُم نَّبِيٌّ فَاحِشَةً الْعَذَابُ ضعفين وَقَالَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَقُنُّ مِن لِلَّهِ وَرَجُلِهِ وَتَعْمَلُ الطَّالِحَنَ لُئْتِهَا جُرَاءَ مَرْوَتينِ وَأَعْدَدْنَا لَهَا رِزْقًا كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا جاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وأقلنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطويرا وانكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والخاشعات والقاشعين والقاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِن تَقُولَ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَوْعِظَةً مُّبِينَةً وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تخشى فلما قضى زَهيدٌ مِنْهَا وطرا فَزَوَّجْنَاهَا لكي لا يكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ لِكَي قضوا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا مِنْهُنَّ وطرا وكان أمر الله مفعولا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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقعت من نبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا فريما يا أيها النبي إن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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك اسواجك التي آتيك اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة, وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها طالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرجا وكان الله غفورا رحيما ترقي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أذنى أن تقروا أعينهن ولا يحسن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي فإذا لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا تعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يقضي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تخزوا رسول الله ولا أن تنكحوا أَزْوَاجَهُ من بعده أَبَدًا إِنَّ ذلكم كان عند الله عظيما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 ولا لسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شريدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 والمؤمنات بغير ما اكْتَسَبْنَ فَقَدِ احْتَمَلْنَ بُهْتَانَهُ وَإِثْمًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عليهم مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن نَفَلاَ يُؤْذَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا فَإِن يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُنَافِقُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْنِيَنَّكَ بِهِمْ وَالْمُنَافِقُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْنِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين منها وحملها الإنسان إنه كان يتب الله للمنافقين والمنافقات والمشريين والمشريات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وفرا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفرونا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنهم الضال زمرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي انزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله جذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إذا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نفسف فيهم الأرض أو نسقط عليهم كتفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وعلنا له الحبيب أن يعمل سابغات وقدر في السرد صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان اللي حدوها شهر ورواحها شهر وأزلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يدر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاريم وتماثيل وجفان فالجواب وقدور الواسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأده فلما قروا تبينت الجن أَلَّا لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لتبأ في مسكنهم آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب رفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبذلناهم بجنتين جنتين ذواتي أفل خمط وأفل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازل إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فيها السير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 قل دعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون من طال دروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا كز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير